وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نير جهنم قال دين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية